أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل أحضر أحد طلبة العلم مادة تسمى حلثيت وقال لنا إنها تطرد الجن ووضعها في بيته وأكل شيئا منها فهل فعله هذا الصحيح؟ أراح والجن كل من القراثات التي ما ينزل الله بأن يطرد الجن ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن ما هو الحلثيت نعم أصلي الله عليكم سماحة الوالد قل ناس هذا يمكن عنده فيلتيت يبي يبيعه ويجي الناس يشترونه نعم.